ايها العالم ما هذا سكوت اوما يؤذيك هذا الجابروت ايها العالم ما هذا سكوت اوما يؤذيك هذا الجابروت أيها العالم ما هذا سكوت أ ما يؤذيك هذا أو ما تبصير في الشيشار ظلما؟ أو ما تبصير أطفالا تموتون؟ فو ما يقيض فيك الحيس شعب جمعه من شدة الهوليشة؟ أو ما يقيض فيك الحيس شباب جمعهم من شدة الهول شتيت ارضها تصلب نيران رصاص وشضايا تهود دمت منها البيوت أو ما تبصير آلاف الضحايا ما لها مَقِيلٌ ما قيل او ما بيت تبصير الاف الضحايا ما لها اليوم مقيل أو مبيت أو ما قيل شردتها الحرب في ليل بهيم ما لها في زحمة الاحداث قوت تكل الأخضار واليابس حرب كل ما فيها من الأمر مقيت تأكل الأخضار واليابيس حرب كل ما فيها من الأمر مقيت أين منها مجلس الأمن وماذا صنع الحلف وأين الكاهنوت أيها العالم ما ذا تغاضي كيف وارا صوتك العالي الخفوت أيها العالم ما هذا تغاضي كيف وارا صوتك العالي الخفوت اوما صغت قوانين سلام عجزت عن وص في معناها النعوت قذفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك وللصفلوت قذفات الروس إعلان لكن بقوانينك ولصوف فرصة أن تعلن الحق ولكن فرص الحق على الباغي تفوت ربما تعلين قول الحق لكن بعد ما يعلنه في البحر حوت ربما تعلين قولا الحق لكن بعد ما يعلنه في البحر حوت أيها الأحباب في الشياط صاظرا إن من ينصر حقا يستميت إن يكون الروس آلات قتال فلنا في هجعة الليل القنوط أيها الأحباب في الشيشان صبرا إن من ينصر حقا يستميت إن يكن للروس آلات قتال فلنا في هجعة الليل القنوط